إنما الناس قضايا واقيا والحضارات نماء وابنا وشباب بهدى الله انتزم زارع الخير وصانا الواطنا والرجولات مدى الدهر همم والفتى الناجح من قارب الخطاه تبدي اول قول وحكم والرضا يشرح الوجه سنا الناس طايا واتيم والحضارات بناء وبنا وشباب بهد الله التزم زارع الخير أول المجد كتاب وقلم ومساءات سهاد وعنى لوش ظن بمهم عن أهم أبدا ما فاحك الدهر لنا أول المجد يكتب موطلا ومساءت سهاد الوعدا لو شغلنا بمهم من عن اهم ابدا ما ضحك الدهر لنا ابدا ما ضحك الدهر لنا والحضارات نماء وابنا وشباب بهدى الله التزم زارع الخير وصان الواطناء ليس في الديني أنين واسقا ليس في الديني أنين واسقا إنما الدين طموح واسقا منا دينكم قوم ومنا فاذا المؤمن للنور علما فاذا المؤمن للنور علما ارسوا علم طبا زمانا وجانا ان من الناس ضايا واقيا والحضار نماء وبناء وشباب بهدى الله التزم زرع الخير وصان الوطن حضارات نماء وابناء وشباب في هدى الله انتزم زرع الخير وصال الوطناء